بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشكر لكم الدعوة التي تحضلتم بتوجيهها إلي لالتقي هؤلاء الطلبة الذين نحسب أنهم إن شاء الله ممن يحتاجوا في مثل هذه الأعصر لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشكر الطلبة أحب أن أشكر إدارة, إدارة هذه المؤسسة التي تتيح هذه الفرص ليلقي فيها من لا ينتمي إليها بعدما قد يسمح الله تعالى به ويجود وقد طلب مني أن أتحدث عن بعض ما يعنه فيما يتعلق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أحب أن أخبركم بشيء دار بيني وبين إخوانكم قبل أن أدخل عليهم قد استأذنوا أن يتحدثوا عن بعض ما يتعلق بشخصي وقد أذنت لهم بعد أن اشترت عليهم شرطا أزعموا أنهم لم يقوموا به <تصفيق> هذا الشرط قلت لهم تحدثوا وإياكم والغلو وأرأناهم قد قد فعلوا كافر الله للجميع الهجرة. قديس سأل س متسائل فيقول ما بال المفرد في قولي في عنوان محاضرتك العبرة من الهجرة وهل في العبر وهل في الهجرة عبارة واحدة؟ فأقول له إن العبرة هنا ال في قول العبرة للجنس. لا للواحد فالهجرة حاوت عبارا لم تحوي عبرة واحدة لكن ميولا منا إلى استجعى يعني عنولنا المحاضرة بما سمعتم وإن طوت عبرا لا عبرة واحدة أنا لا أحدثكم عن الهجرة لأن حديثها مكرر على الأذهان وإن كان يا بل يحلو لي كلما زاد لكن سنقف عند بعض المواقف لنستجلي منها بعض ما نستضيء به في في حياتنا أول ما استوقف فيما يتعلق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التهيئ الذي هيأه الرسول صلى الله عليه وسلم ليهاجر المنهج أنتم ناس عندهم أذهان رياضية علمية لذلك سأبسط لكم المنهج الذي سأتحدث به فتحاسبوني عليه بعد ذلك نستجل العبرة أولا ثم أذكر لكم مستمدها أول ما يستوقف في قصة الهجره أول ما يعتبر به في قصة الهجرة التوكل وأنه لا ينادي اتخاذ الإسباب هذه المسألة فيها طرفان وواسطة طرفان مذمومان وواسطة دل عليها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قبل ذلك أحب أن أنبئكم بمعنى التوكل التوكل اختلف في تعريفه وقد قيل إن التوكل عمل القلب ليس بقول وليس بعمل جارحاه إنما هو عمل القلب يعني إذا, خالى إذا لم يصحب قولك عمل لقلبك لست متوكلا وإن نطق لسانك بأنك تتوكل هذا يقع تخرج من الصلاة تقول توكلت على الله بلسانك ولا يستعروا مثلا فلست بمتوكل وإن نطقها لسانك لأن التوكل ليس عمل جارحا إنما هو عمل قلب هذا تعريف قال بعضهم التوكل هو علم القلب بكفاية الله تعالى لعبده أن يعلم القلب أن الله تعالى كافي عبده أليس الله بكافي عبده أن يعلمها القلب وقال الفيرو زبادي رحمه الله حقيقة الأمر أن التوكل حال مركب من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا باجتماعها أول تلك الدرجات معرفة الرب سبحانه وصفاته وصفاته من قدرته وكفايته عبده إلى غير ذلك هذه أول مدارج التوكل. الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمستفبات. فمن نفى الأسباب وأثبت التوكل فإن توكله مزح. هذا عباد في غزبات. توكله مزح. الدرجة الثالثة قال رسوخ القلب في مقام التوحيد. فإنه لا يستقيم توكله حتى يصح توحيده الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله تعالى واستناده إليه وسكونه إليه الدرجة الخامسة حسن الظن بالله مهما قوي حسن ظنك قوي توكلك على الله وهذه المسألة قلت لكم فيها طرفان واسطة طرفان مذمومان الطرف الأول هو الظن بأن التوكل يصح من غير اتخاذ الأسباب وهذا وقع فيه بعض غولات اهل التصوف يخرجون إلى الأسباب من غير أخذ الزاد ويقول نحن توكل وهذا من العلماء من علماء الذين أشاروا إلى هذه القضية العربي المالك المعروف لما ذكر قول الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قال لا ينبغي أن يتعلق بهذه الآية لا ينبغي أن يكون في هذه الآية متعلق لمن يطرح بنيه أو يطرح نفسه في موضع لا زرع فيه يقول أن أفعل كما فعل إبراهيم بهاجر ابنها وأتوكل قال ابن عربي لأن إبراهيم لم يفعل ذلك بعن نفسه إنما فعله بأمر ربه وهذا قالت له لما تركها و... وادبر عنها قالت الله أمرك بهذا قالت قال نعم قالت إذن لن يضيع النعم الواسطة الطرف في آخر المذموم وهو شهود الأسباب فقط والغياب عن مسببها هذا أيضا في غاية ما يمكن أن يذم به من يتصف به أنك لا تقدم على شيء إلا إذا قادرت أسبابك عليه أحيانا تستجمع اسبابها طوق الطوق ما يدخل في الطوق تستجمعه وتظن مع ذلك ان, لا... أن ذلك لا يبلغ وتتوكل اما انك لا تقدم على شيء الا اذا علمت ان اسبابك تقدرك عليه غائبا عن ذهنك المسبب هذا ايضا مثل الاول في في الزمن والواسطه هي التي دل عليها حال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة مما سأبين لكم وهو الاستمداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر وكان قد أذن للمهاجر للمسلمين أن يذهبوا إلى المدينة جاءه أبو فكر رضي الله عنه مستأذنا ان يهاجر فقال له لا يعني قال له عند الله ان يجعل لك صاحبا وكان ابو بكر رضي الله عنه يطمع ان يكون رسول الله وصحبه فاتخذ أبو بكر راحلتين اشترى راحلتين وجعلهما في بيته واتخذ واعلفهما منتظرا متربصا لمتا... للوقت الذي يأتي فيه الإذن بالهجرة فالأسباب اتخاذ الصاحب للسفر اتخاذ الروائح التي ترحم الكتمان رسول الله ما أخبر بمراده أحدا إلا من لهم به تعلق ثم لما جاء لما ش... لما يعني انطلقت الهجرة اتخذوا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا دليلا خريتا عبد الله بن أوراق وسلكوا طريقا لا تسلك عادة لا يسلكها من يريد الذهاب مكة إلى المدينة لا يسلكها ومكثوا في غار في جبل ثلاثة أيام وامر عليا أن يبيت في فراشه يوهم الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه وكان ابن لابي بكر يأتيهم بقطعة من الغنم المنحه شوية الغنم ويبيت عندهم كأنه يخرج ليرعى يوهم قريشا أنه يخرج للرعي وهو يخرج إليهم يواعدهم في غير ثور فيبيتون في, في معهم طعامهم وشرابهم ثم يروح يعني ثم يغدو في الصباح على ألي مكة كأنه بات فيهم هذه كلها أمور تدل على اتخاذ الأسباب أنه لا يتم شيء لهذا ال... الذي أيده الله تعالى بتأييد من عنده، ومع ذلك لم يترك النبي صل الله عليه وسلم اتخاذ الأسباب لتأييد الرب مع أنه كان لم... لما أراد الله أن يحمله البراق، قد حمل حمله في فين يعني مما لا تسعه الأسباب، ولكن في هذا التشريع لمن يأتي بعده. أن الشيء لا بد لفعله من اتخاذ الأسباب أين يظهر التذكول في هذه المسألة؟ لما قلت لكم قد تقف الأسباب بك ثم مع ذلك لك ما تريد لما كانوا في غريثهم وقريش اتخذت قاصا يقص أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني قص الاثر اتباعه هذا الذي قص اثرهما بلغ بهما الغار ابو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدمي الى ابصارنا ان الغار كان تحت كان الغار اسفل و و و وباب الغالب من فوق لو أبصر أحدهم تحت قدمي يجب أن يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا أبو بكر لا تحدى ما ظنوك بإثنين الله سابقه الأسباب هي كل ما يدخل في الطوق في الطوق البشري فعل وهرست فوق رؤسهم التوكل في آن الله الزنفين بعض الناس يقول عال أمة عندما يأتون إلى هذه العبرة من دروس الهجرة يقول عال أمة إذا أردت أن تنهض من كبوتها أن تتخذ الأسباب التي تنهضها من كبوتها أنا أقول الامه افرادها كلام عن الامه كلام مهم ومفيد لكنه في الغالب معجز للافراد أمة الامه الامه نعم لكن ما الامه كل واحد ينتظر هذا هذا الشيء الموجود في الاذهان كما يقول المناطق الكلي الكل, الكل والكل هو الموجود في الاذهان لا حقيقه له في الخارج من الكليات الموجوده عند مناطق الانسان الانسان تتصوره لكن إذا قلت لك ابرز لي الانسان تقول فلان اقول لك هذا جزء من انسان فرد من أفراد الانسان لا لا اريد الانسان هذا كلي هذا الإنسان تقول هذا وجزء الاجهاد كذلك الامه فلما يتحدث الامه كذا الامه كذا كل سامع ينتظر ان هذه الامه هي اللي كل هذا وقاف انهضوا وقفوا الامه الافراد فبعد ان تتحدث عن الامه تتحدث عن الافراد الأفراد الذين يكونون الذين هم أفراد هذه الأمة وأجزاؤها لينهضوا لينهضوا من الكبوه يجب اتخاذ الأسباب وهذا مع الأسف مما كنت ألاحظ على كثير ممن أخذ الله بأيديهم وساقهم إلى طريق تحمد نهايتها كثير منهم ماذا يصنع إذا كان يدرس اذا كان يشتغل إذا كان كذا يترك ما كان فيه من مما ينبغي أن يستمر فيه يتركه واش يدير يتخشع ويتضعضع ويتزهد وحتى من الشعار الخارج الذي هو اللباس وكذا تخيره تأتي بمظهر مظهر المتفقر مظهر المتزهيد مظهر ما نريدك هكذا ما تراد هكذا ولا تنفع هكذا اتاني مرة آتي شاب يسأل هل يجوز أن أبقى في المدرسة الثانويه لأن تجنس بجانبي أبنت وقد سألتُها ف... وقد سألتُها أخبرت أنه يجب أن أترك المدرسة لأن فيها اختلاف. أمم. قلت له وإذا تركت المدرسة ماذا؟ قد يتقس في تقرأ القرآن؟ لا. إذا ما تدخل جزءًا قليل في البنت أيضًا؟ ولا تدرس؟ أو البنت لا بد منها. لا ما تقرأ. القصد ان هذا الشيطان يتربص بانسان حيث هو يريدك من اي سكه الشيطان لا يريدك من سكه معينه ياتيك من هنا اذا لم يدور لك من سكتي والمهم أن, ان يجرك أن يستجلبك وانا ارى ان هذا أن هذا الترك وهذا وهذا الابتعاد وهذا التجهود ولا أنظر أنه أسميه تزههداً أسميه تخشعاً ولا أسميه زوداً ولا خشعاً تكلف شيء قد قالوا تنبي وأسرع مفعول فعلت تغيراً تكلف شيء في طباعك ضده شير زبادي له استقرار جميل جداً في مسألة التوقل قال وقد أمر الله تعالى بالتوكل في خمسة عشر موضعا من القرآن الموضع الأول إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكلوا الثاني إذا أعرضت عن أعدائي فتوكل على الله ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله يمكنه الثالث إذا أعرض عنك الخلق فتوكل على الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله الله عليه توكل الله رب العشاء الرابع إذا تلي عليك القرآن أو تلوته فتوكل على الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا بعدها ربهم تتوكل الخامس إذا طلبت الصلح أو الإصلاح بين الناس فتوكل على الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله السادس إذا وصلت قوافل القضاء فتوكل على الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكل شهد الرقم السابع إذا نصبت الأعداء حبالات المكر توكل على الله واتنوا عليهم نبأ نوح إلقى قومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمر فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم هم مجد الى ولا سنتقوم الثامن إذا عرفت أن ما رجع الكل الينا وتقدير الكل منا توكل على الله فاعبده وتوكل عليه التاسع إذا علمت أن الواحد على الحقيقة فتوكل على الله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل. العاشر إلى أخر ما قال إلى أخر الأوجه الخمسة عشر وهي صوتة في كتابه استرفت فيها بعض الشيء في كتابه بصائر ذو التمييز في لطائف الكتاب العزيز عبرة أخرى من عبر الهجرة وهي أن من حافظ الله يحفظه الله ويأخذ هذا المعنى من حال زعماء قريش لما تواطؤوا على انجاد مخرج لهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي ما يجملها ربنا في قوله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا بك الذين كفروا ليثبتوك ليثبتوك ليثبتوك في الوثاق ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه الآية ورد تفسير لها عام بن عباس رضي الله عنه ما الإمام أحمد قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا يحرصون عليا حتى لحق بالغار فلما أصبحوا ثاروا إليه فقالوا أين صاحبك قال لا أدري. هذه يعني رواية الإمام أحمد لكن ابن إسحاق صاحب السيرة روها, ب... روها قصة بسياقة أخرى قال ابن إسحاق لما اشتد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش ارادوا أن يجتمعوا في دار الندوه ليجدوا لهم حلاً مع النبي حلا نهائيا فحضر الاجتماع إبليس جاء في صورة شيخ جليل لا يعرفونه فلما أراد أن يدخل قالوا من أنت قال شيخ من أهل نجد نجد هي هذا الشمال المملكة العربية السعودية يعني شمال هذه المنطقة يسمى نجدا الجنوب الذي فيه المدينة ومكة وهذا يسمى حجاز قال شيخ منه هم حجازيون قال شيخ من نجد يعني ما ليعمي عليهم شخصا ما لو قال حجازي قلوا لي من يدخلوا معاه في الألساب لما قال شيخ من النجد قالوا علمت أنكم اجتمعتم لتنظروا في حال هذا الرجل ولن تعدموا رأيا صالحا مني فأدخلوه فبدأوا يتشاورون فقال قائل منهم أوثقوه حتى يموت وتستريحوا منه فقال إبليس بئس الرأي إنه يوشك أن يواثبكم أصحابه فيخرجوه بين أظهركم قال قائل أخرجوه من بين أظهركم حتى يموت كما مات من كان قبله زهير والنابغة فإنما هو شاعر من الشعراء فقال إبليس بئس الرأي انتم تعلمون حلاوه منطقه وخلابه لسانه للقلوب فاذا تركتموه جال في الناس ف... فنطق ابو جهل وقال لقد رايت رايا ما اراكم تصرمونه وهو والله الراي قالوا قل قال أرى ان تجمعوا أن تأخذوا من كل قبية من قريش فتن هل تعرفون أن قريش يقول أحد الفقهة الملكية أما قريش فالأصح فيهر جماعه والأكثرون النضر هو فيهر بن من نضر لكن أبناء النضر كثر وكلهم قريش فقريش فيها بنو عدي الذين منهم الخطاب فيها بنو تيم الذين منهم أبو بكر وفيه بنو مخزوم الذين منهم خالد الوليد وفيهم بنو أميه الذين في منهم عفان وعفان وبنو هاشم إلى آخره فقال أبو جهل خذوا من كل قبيلة من قريش فتن هؤلاء الفتية يقتلون جميعا محمدا فيتفرق دمه في قبائل قريش فما أرى هذا الحي من بني هاشم يقدر على قتاله جميع قبائل قريس فيرضوا منا بالعقل في اليوم وقال إبليس الرأي وما رأى الفتاة أبو جال تيف تي وإبليس فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون على ما أشار به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيك في مبجعه وأخبره بمكر القوم له وبقية القصة تعرفونها النبي استمر خارج إلى آخره هل قلنا هذا اعتمدوا منه أن من حافظ الله يحفظ الله وهذا جاء صريحا في الحديث الذي رواه ااا آآ الإمام أحمد تلميذه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن عباس رضي الله وعلا قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام تعالى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله ما يعني احفظ الله أليس من أسماء الله الحفيظ فكيف يحفظ الحفيظ هذا فيه تقدير هذا عن الشيء محذوف لا يفهم الكلام إلا به احفظ أمر الله يحفظك الله تحفظ أمر الله من ماذا؟ من أن تضيعه إذا حفظته فلست تضيعه هذا معنى احفظ أمر الله احفظ الله, يحفظ. احفظ الله تجده تجاهل وفي رواية تجده أمامك والمعنى واحد اذا تعرفونه إذا سألت فسأي الله إذا استعنت فستعمل إلا إلى آخره هذا الحديث دائما يستوقف. كل كلما ذكرته استوقفه الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب عبد الله بن عباس ابن عباس مات ابن عباس كان, ابن كان, كان فوق الغلام لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كم كان عمر بن عباس لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث م? عشر سنين، سنين، ثمان سنين، هل, هل تخاطبون هل نخاطبنا فتى غلام عمره ثمان سنوات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تعرف إي الله في الرخاء، اعرفك في الشدة إذا سألت الله إذا جفت الأقلام، لو اجتمعت الإنس والجنون. لو كنت تحدث طفلا بهذا لقال لك الناس مش تحمق، وش دارت يفهم هذا الكلام؟ جد بقول لي، ولما ترك تحديث الأطفال بمثل هذا، بدأ الأطفال الذين نرى ويخرجون الشباب الذين نرى ويكون الشيوخ الذين نرى، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. كان بعض الناس من يحب أن يزرع تعظيم الدين في نفس الأولاد وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأولاد. يترك الولد الصلاة هو ابن ثمانة سنين من لا يضرب عليها. فيقول له أبوه تقول له أمه والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربهم عليها على عشر والله اضربتوك. فيرد الطفل أن الذي حال بينه وبين الضرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله على رسول الله، <تصفيق> الحمد لله على رسول الله. لولا رسول الله لضربني الرجل. انت خاطب وان, وإن ظننت انه لا يفهم خاطب تاسيا هذه كما يلتن دير السنة دير السنه في مثل هذا ايضا خاطب هو إن ظننت انه لا يفهم احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاه هو من العجيب في هذه القضية أن حفظك لله النبي صلى الله عليه وسلم قال يحفظ الله يحفظك هذه الكاف الكافة المخاطب لك يدخل فيها أيضا من لم يوجه له الخطاب ممن هو بسبب إلى من وجه له الخطاب معنى هذا الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك لا ينحصر الحفظ فيك هو في الخطأ مع ذلك لا ينحصر الحفظ فيك لتعداك إلى غيرك ممن هو بسبب منك كأولادك مثلا قد تحفظ الله أنت فيحفظ الله بنيك وهذا يدل له قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا ويا من العجائب هذه السورة هذه, هذه قصة الخضر من العجائب موسى عليه السلام مع العبد الصالح إما الخضر كما يقول المفسرون أو الرجل الصالح كما أو العبد الصالح كما سمعه القآن أتوا قرية قصة عفو. أتوا قرية غاية اللعم هذه القرية ما علمت اللعم فيها حتى إذا أتوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها إذا أتك سائل يستطعمك فالغالب تعطيه لأنه احيانا السائل يأتيك يقول لك أعطيني فلوس قد تكون لهم مظهر مما أنه يعني كذا فلا تريد تقول أنت في الغالب يمشي يدير به شي كذا ولا يشري به شي حاجة ولا لكن إذا اتاك يستطعمك يعني من من الناس إذا دق عليه دق الباب وقال لا أعطيني اعطيني أعطيني شي حاجة يرده صفرا ما أظن أنه يعني من الناس من يفعل هذا تصور يستطعمون أهلها دارا دارا فلا يجدون من يعطيهم كساة خبز اختارهم الله تعالى اجمعهم يذكرون أن واحد دق على دار فخرجت له امرأة وأنا أقول امرأة لا لأنني أقصد أبخل النساء, النساء ولكن لأن الحكاية كمحكية على المرأة فخرجت له امرأة فقال له ذلك المسكين اعطيني خبزا قالت لا لا خبز عندنا قال اعطيني ماء قال لا ماء عندنا قال اعطيني اي شيء قالت له ليس عندنا شيء قال يا <تصفيق> الله بجوج يا نطلبوا بجوج فالقريه يستطعم جميع اهلها ولا يجودون بإطعام أي قرية هذه ما سألوا مثلها حتى اذا اكيا اهل قريتين استطعم اهلها فابو ان يضيفهم يا يعني تصور أنتم قريه مع القريه هم جماعه من السكان يتقربهم الموطن يستطيعون الدفع عن انفسهم انا ماشي جوج خيام ثلاثه خيام اربعه لا أره. القرية دوار القرية في العربي مدينه دار دار دار ويخرج ما كيش خبيز ثم وجدت يعني انت مغتاظ اشد ما يكون الغيظ على هؤلاء فوجدت جدارا مائلا لن يكاد يسقط أشغدين ديرو نشمر عن سواعدنا ونقيم الجدار ونمنع سقوطه ثم ننصرف من غير ان نسال مقابل لعملنا حتى مما لا يطيق موسى عليه السلام الصبر على مثله قال لو اتخذت عليه أجر قال هذا فراق بيني وبينك لأنه أنت فاهم عام قبل سيقول له بعد ذلك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم ما, أنا ما فعلته عن أمري هذا ماشي شئ أنا لدركه إنما ذلك من أمر الله أمرني به والله تعالى هو الحكيم والخبير هذه القرية هذه هؤلاء اللؤم المجتمعون الذين ما أجد واحد يصف انسانا بالبخل يقول له لو كان بيتك يا ابن عم محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل بيتك عمرتي بليباري بليباري الخياطة القاعه القاع عمر بليباري باب <تزكي> لو كان بيتك يا ابن محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل واتاك يوسف يستعيرك ابره يوسف النبي تعطيه يستعيرك ابره ليخيط قد قميصه لم تفعل هؤلاء البخلاء لو سقط الجدار وَكُشِفَ عَنِ اليتيمين. كيف كانوا يصنعون به يخليهوا ممسك <تصفيق> يعني هم كزوم طعام فكيف يصنعون كيف يصنعون بالمال؟ كيف يصنعون بالكنز؟ وكان تحته كنز كان عقاب أهل تلك القرية ألا يسقط ذلك فعلته <تصفيق> فهذا أتينا به لنبين أن حفظ الله تعالى إذا حفظته يحفظك ويحفظ من منك بسبب ذريتك لذريتك ذريتك إبرة أخرى مستمدة من مكث علي رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ليرد الأمانات إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وإن كذبوه فقد كانوا يأتمنونه أولئك الذين لم يؤمنوا به بعض من لم يؤمن به كان يضع عنده الأمانات فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أمانات الناس وكانت عنده ودائع الناس فترك علي بعده ثلاثة أيام ليرد عنه الودائع إلى الناس وهذا مروي في سنة البيهقي هذه المسألة تعطينا عبره أن الأخلاق الإسلامية لا تهدس في أي صورة من الصور مهما اشتدت المحن مهما كفهر الجو ولكن الأخلاق الإسلامية, الأخلاق الإسلامية شدة الأحوال لا تسيغ إذهاب الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمين هو هو مخرج، هم أخرجوا، هم الطهادوا، ولكن ذلك لم يكن مسوغ له أن يضيع الأمانات، لا، أمانات ترجع، وهذا يجليه قصة المغيرة بن شعبة لما أسلم هذه الرواية البخاري وغيره أن المغيرة بن شعبة كان مع قوم من من ثقفي وهو هو هو, هو ثقفي. وكان مع, قوم مع, مع ناس من قومه وكانوا في, في سفر إلى مصر فلما وردوا على حاكم مصر أكرم أصحابه وقصر به هو فرقئ في نفسه ذلك في رجوعهم إلى موطنه عرسوا بموضع فأكلوا وشربوا ولم يشرب معهم المغيرة فلما سكروا فناموا قام إليهم المغيرة ابن شعبة فقتلهم أجمعين وأخذ أموالهم وجاء المدينة مسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا استمعوا في شيء لما لأنه مال أخذ غذرا لستمعوا كان ثقيف لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف هم الذين سلطوا عليه سفهاءه لما ذهب يسالهم الجوار قسم وما ولم يكن ذلك مسوغا لهم يقول اه انتقم اليمن هاته كنته مرة داروا ليم وهذا هذا هذا هذه العبرة مسألة ذهبية لماذا إحنا ما احنا في حرب ما احنا في استضعف ما احنا طردنا من البيوت ما أخرجنا من الأموال أو كما تعلمون ويشتد سوء ذلك عندما يصير الذين ينتظر نصرهم هم الذين يأتي الخذلان من جهتهم بضض كما يقول مغاربة فقال ينتصنا وبركته ويدخل الجامعة بلغت. إذا صار أهل السنت الحسن الذين يظهر عليهم أمور وهم الذين يضرب بهم المثل في الغش في الخداع في الختل ولو, ولو شئت أن أسمي لكم ناس مايد لا أقصد لا, لا أقصد أن أسمي الأشخاص إنما أسمي المواطن التي صارت هذه البلاد صارت يبيعون فيها كذا كذا عن آذك ما عندك كذا هذه خطيرها تجد الإنسان الطالب الذي عرف شيء من العلم عرف شيء من فخ أول ما يعرف أشيء يعرف المعارض هذه المعارض عرفت المعارض هاد المعارض الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعارض لمندوحة عن الكذب إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. نشرح البرتابل نبدأ لنواي الكركاس نقوم الكركاس جديد والبرتابل مهلوك من الداخل جديد جديد. تقصد الكركاس تقصد المعارض في العادة لا أحب أن أضرب الأمثال بالنصارى والأمريكا ولكن أحيانا نحتاج أن نضرب أضرب الأمثال بأمثالي. من زار تلك البلاد سيعرف كثيرا ما أتحدث عنه هذا قديم تشريم عندي قديم تنبيه هذا جديد تنبيعه 8 جديد هذا ما يسمى الآن البيو هذا البيو هذا بيو هذا رمشي بيو فيه المواد الكيموية 8 سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا وحي قد بركته بالأيمان يحلفوا بالأيمان وكذب يحليف أيمن وكذب وإذا لم يحليف ده لك المعارض لماذا؟ مخرج مطرود مهدد بالقتل ويترك علي ليردى عنه دائع هذا رسول الله المال لست منه في شيء الإسلام هذا الله ولكن هذا الكلمن وذيك قال له عمه بعد ذلك في غزوه اي غدر وهل وهل غسلت غدرتك الا بالامس اتحمل ديات من قتل الكلام عن الهجره فيه طول ويسع اكثر من هذا ولكن نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشكركم على استماعكم